باسم ربي أبتدي ثم السلام ومن أواصل أحمد الرب الرحيم الصلاة على النبي وآل الكرام عدد نجمات السماء وحب النسيب حبداها اليوم أبضي بالكلام عن الحاضر ولا عن ماض جديد الموضى وعند يجير الضلاف عن اوادم ساجد الخبز الرجيب عن نفوس خاصمت خير العناء ولم رافج عدة المشرك حميد يا حمد يوم المشت مشي الهواء والذكر من جهلها ثاني ورميد ظنّت الفحش ومفاسدها وساة وخالفت بعنادها أمر العليم نارها جمر المعاصي بالطراء ومن بعضهم لبسوا لبس الحريق يا بشر كافي تتبذر ذا كلنا من آدم وآدم أذين خلي أخلاقك مثل بيض الحمام تشتريها وعلى حبك ما تسي خلي أخلاقك تدر ولافطان لا تصير مغالظة وطبعك عقيم الشهامة تثبت بساعة الجسام والموالي لازم أفضال اهتدين خلي فكرك مربط الأهل الفهام تالي تصبح في مباربهم عظيم القي ربك مش رجب يوم القيام ولا تخلي الخير لنباعك خصيب خلي أمرك شاطر وحده حسان تعطع المنكر وماشي بالسليم كالأسى تخلق تسور كالهما وعلى أوادم خلي أوصاف الحليل الفخر هب الفخر الفخر مو بالشوارب يا النشاء ولو وجه ناير وقالوا له الفخر كل الفخر قلب الغرام ويسعد كل متك وطاع العليل علي يصلي والبشر كلها نيا ويا هداه من جعل ذكره نديم هذا ما تنسج الور والسلام حور وجصور وزهنا بالنعي لا طلب وتمثل حتى العدا وحبه النصارى يا محلا المسيح هذه فردوس الدولاب الكرام تحب الجنات ذا الكريم لا صرات هناك لا شهر الصيام بس تلدد والتمتع يستدين ذوب وبحبك مع الحورة بحياة ولؤلئ المنضود مخلوق النديد وانت جاعد والعرش عالي المقام وين ما ودك من افراح الدقيق والتعالت لا جت العضله للجسم ويا وصف ينقال للعضله الجسيم روح يا يا مخوين الخصام راح ظهرك يا عظم رم وخشي على من خارج تهنم باستلام يعتقد تطلع يبو الفكر الغشيخ ينمسخ مسخ من افعال الظلام قبح الله شكله الباغ الزمين تمشي بالزنيا ومشيها كالهوام من ستم هنان ما قالوا سليم فقيد الشوف هو أعمل بصيرة راكب راس المذانب والمذلة والمريض اللي ما هو مطروح بسريرة وله نفس الناوشة حمى وعلها المريض اللي يجعل نفسه جريرة لمة المنكر وحازيج المذلة المريض اللي خطب دربه مسيرة من رضى الباطل على حجه يسله من جعل نفسه على المنكر أسيره ومجلس المفسق غدا حلة ومحلة ناس معفوسة وحالتها دميرة ريجها من الحلاق الهاتب الله من ثواب الله مغانمها والعبر مسرع من المسمع تملة العوادم بدنا كلها عجيرة والسدادة بفنها يوم التحلة هذه الدنيا بني آدم صغيرة من تحصنها الثواني ما تضل ولا حبال إبليش وفنونه تديره ولا سلاسلها العمل حقه تغل من يجافب غفلة النايم شخيرة يسال الباري ومدامعها يهله يستقي من نتو جو يورد غديره ودرب رصفي من فواط نهايده الله هجنب احبلس لا سمعك يعيره ولا يدا الابليس بفاده تسله هل ما لا منيره دلع عطا وخير من كفه تجله الطاب جسم المظهره وحتى السريره ولان فاجب مركبه اخطبه وتخله خير فعله والحسن ينشر عبيره رحمة الباري على راسه تذله انفارج افتار الكفر يوم المغيره وفي الدين مرسومه تحله شل عدب يا ناس بدون الضريره ونصاد وما عليكم من تبله الجرم أصبح مثل عتلة فطيرة وكم دليل جابي الله بغلة إنما الموت انكتب كل المصيرة لابد الواحد فقد أهلا وخلة من جسات أصبح الكل بعشيرة ولا جسد واحد غدينه يستر الله ولا جسد واحد غدينه يستر الله شعري عن صفاتك كما قال واعلمني ابد ما وصفك اطول وابد ما نقدر نلمديك الخصار لك بالمغازل يا علي صورة وجورة ورايتك دائم لشع منها المنام كاشف الكربات يا ماحي العذولة فالك انهام العدو حين الكتاب يا وصي الدين من الله ورسوله دخل ربي ساعة تسهيل اتجاب لما تخصى لك معاني للفحولة ينولد مذلك عبد صعب ومحان أشرق الفكار يا محلى سلولة وزاح فجر ودح صعيبات العظام دارت بخيبر يا حيدر والنبي حدد يا للرجال بتسمك يا علي لما نقوله متى, متى يا علي لما نقوله الصلاة تعلن نبي واجبك ذا الصلاة تعلن نبي واجبك ذا